الوجه الثاني وبعد أ ن ذكر بعض الهفوات ل أ ب ي حامد الغزالي المتوفى سنه, سنة خمس وخمسمئه ل ل ه ج ر ة رحمه الله تعالى قال قلت الغزالي إ م ا م كبير وما من شرط العالم أ ن ه لا يخطئ انتهى وقال أ ي ض ا قلت ما زال ا ل أ ئ م ة يخالف بعضهم بعضا ويرد هذا على هذا ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل انتهى وقال أ ي ض ا فرحم الله ا ل إ م ا م أ ب ا حامد ف أ ي ن مثله في علومه وفضائله ولكن لا ندعي عصمته من الغلط و ا ل خ ط أ ولا تقليد في ا ل أ ص و ل انتهى ونبه على حال مجاهد فقال قلت ولمجاهد أ ق و ا ل وغرائب في العلم والتفسير تستنكر انتهى وقال في ت ر ج م ة ابن عبد الحكم قلت له تصانيف ك ث ي ر ة منها كتاب في الرد على الشافعي وكتاب أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن وكتاب الرد على فقهاء العراق وما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات ولكن في زماننا قد يعاقب الفقيه إ ذ ا اعتنى بذلك لسوء, لسوء نيته ولطلبه للظهور والتكثر فيقوم عليه ق ض ا ة و أ ض د ا د ن س أ ل الله حسن ا ل خ ا ت م ة و إ خ ل ا ص العمل انتهى وفي ت ر ج م ة إ س م ا ع ي ل ا ل ت ي م ي المتوفى س ن ة خمس وثلاثين و خ م س م ا ئ ة ل ل ه ج ر ة أ ن ه قال أ خ ط أ ابن خ ز ي م ة في حديث ا ل ص و ر ة ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب قال أ ب و موسى المديني أ ش ا ر بهذا إ ل ى أ ن ه قل إ م ا م إ ل ا وله ز ل ة ف إ ذ ا ترك ل أ ج ل زلته ترك كثير من ا ل أ ئ م ة وهذا لا ينبغي أ ن يفعل انتهى فهذا الذهبي ا نفسه قد تكلم رحمه الله تعالى في أ ن علوم أ ه ل ا ل ج ن ة تسلب عنهم في ا ل ج ن ة ولا يبقى لهم شعور بشيء منها وقد تعقبه العلامه الشوكاني في فتاواه ا ل م س م ى الفتح الرباني وذكر إ ج م ا ع أ ه ل ا ل إ س ل ا م على أ ن عقول أ ه ل ا ل ج ن ة تزداد صفاء و إ د ر ا ك ا لذهاب الدنيا يعتريهم ما كان يعتريهم في وقال ا ن منها قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ص ص و قوله قومي وقال في غفر يا ليت لي ربي ذلك تعالى بما شيخه شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة النميري رحمه الله تعالى في جواب له ب إ ب ط ا ل فتوى قضاه مصر بحبسه وعقوبته من أ ج ل فتواه ب ش أ ن شد الرحل إ ل ى القبور قال إ ن ه لو قدر أ ن العالم الكثير الفتاوى افتى في ع د ة مسائل بخلاف س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ث ا ب ت ة عنه وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون لم يجز منعه من الفتيا مطلقا بل يبين له خ ط أ ه فيما خالف فيه فمازال في كل عصر من اعصار ا ل ص ح ا ب ة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك انتهى وهذا الامام الحافظ ابن حبان المتوفى س ن ة اربع وخمسين و ث ل ا ث م ا ئ ة ل ل ه ج ر ة رحمه الله تعالى فاهب بقوله ا ل ن ب و ة العلم والعمل فهجر وحكم عليه ب ا ل ز ن د ق ة وكتب فيه الى ا ل خ ل ي ف ة فكتب بقتله لكن انصفه المحققون من اهل العلم فوجهوا قوله واستفادوا من علمه وفضله منهم ابن القيم والذهبي وابن حجر وفي سواهم من المحققين ومما قاله الذهبي قلت وهذا ايضا له محمل حسن ولم يرد حصر المبتدا في الخبر ومثله الحج ع ر ف ة فمعلوم ان الرجل لا يصير حاجا بمجرد الوقوف ب ع ر ف ة انما ذكر مهم الحج ومهم ا ل ن ب و ة اذ اكمل صفات النبي العلم والعمل ولا يكون أ ح د نبيا إ ل ا أ ن يكون عالما عاملا نعم ا ل ن ب و ة م و ه ب ة من الله تعالى لمن اصطفاه من أ و ل ي العلم والعمل لا ح ي ل ة للبشر في اكتسابها أ ب د ا وبها يتولد العلم النافع والعمل الصالح ولا ريب أ ن إ ط ل ا ق ما نقل عن أ ب ي حاتم لا يسوغ وذلك نفس فلسفي. ولا فلسفي نفس ريب ان اطلاق ما نقل عن أبي حاتم ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم ابي وهذا ل اطلاق نقل لا وذلك فلسفي ا ان ما ابي ريب يسوغ عن نفس ن حاتم ت ى و ه ا ل ع ل ا م ة ابو الوليد الباجي المالكي المتوفى س ن ة اربع وسبعين واربعمائه للهجره رحمه الله تعالى افترع القول بارتفاع ا م ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ل ق ص ة ا ل ح د ي ب ي ة فقام عليه اهل عصره حتى حكموا بكفره وقال بعضهم فيه عجبت ممن شرى دنيا ب ا خ ر ة وقال ان رسول الله قد ك ت ب ثم تطامنت ا ل ف ت ن ة واوضح المحققون بان و ا ق ع ة ا ل ح د ي ب ي ة ب أ ن و ا ق ع ة ا ل ح د ي ب ي ة لا سبيل إ ل ى إ ن ك ا ر ه ا لثبوتها لكنها لا تنفي ا ل أ م ي ة كما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب وهم أ م ة أ م ي ة لا تكتب ولا تحسب ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل كتاب الوحي لكنهم على ن د ر ة ولم ينف ي هذا أ م ي ة أ م ت ه صلى الله عليه وسلم من العرب حقق ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ت ر ج م ة الباجي من السير ولعصرينا بن حجر القاضي القطري كتاب حافل باسم الرد الشافي الوافر على من نفى أ م ي ة سيد ا ل أ و ا ئ ل و ا ل أ و ا خ ر وهذا عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى من أ ع ل ا م الفقه المالكي عيب عليه أ ش ي ا ء ولم يهجر رحمه الله تعالى وهؤلاء ا ا اللغوي الشاعر ل ل ج فرج ي ي ن بن بن أحمد محمد ح ق ت محنة لكلمة عامية زمن الحكم الرحمن المتوفى وثلاثمائة نطق بها نقلوها عن وكان سجنه بن الناصر سنة للهجرة وثلاثين عبد بها بسببها في ه و ست ا ل أ ئ م ة ابن ا ل أ ث ي ر وابن خلدون والمقريزي قد صححوا النسب الفاطمي للعبيديين وقد صاح المحققون على القائلين بهذا منهم ابن تيميه وابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم في القديم والحديث والمؤرخ بن خلدون ايضا عقب عليه الهيتمي بانه لما ذكر الحسين بن علي رضي الله عنه في تاريخه قال قتل بسيف جده لكن دافع الحافظ بن حجر عن ابن خلدون بان هذه الكلمه لم توجد في التاريخ الموجود الان ولعله ذكرها في ا ل ن س خ ة التي رجع عنها وقد تتابع الغلط على ابن خلدون أ ي ض ا في أ ن ه يحط على العرب من أ ن ه م أ ه ل ض ع ن ووبر لا يصلحون لملك ولا س ي ا س ة وابن خلدون كلامه هذا في ا ل أ ع ر ا ب لا في العرب فليعلم فهذه ا ل آ ر ا ء ا ل م غ ل و ط ة لم تكن سببا في الحرمان من علوم هؤلاء ا ل أ ج ل ة بل مازالت منارات يهتدى بها في أ ي د ي أ ه ل ا ل إ س ل ا م وما زال العلماء على هذا المشرع ينبهون على خ ط أ ا ل أ ئ م ة مع ا ل ا س ت ف ا د ة من علمهم وفضلهم ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أ ص و ل و أ ر ك ا ن ولتقلص ظل العلم في ا ل إ س ل ا م و أ ص ب ح الاختلال واضحا للعيان والله المستعان وكان الشيخ الطاهر الجزائري المتوفى س ن ة ثمان وثلاثين و ث ل ا ث م ا ئ ة و أ ل ف ل ل ه ج ر ة رحمه الله تعالى كان يقول وهو على فراش الموت عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد ا ل أ م ة منهم ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم انتهى وينتظم ما سلف تحقيق بالغ للإمام بن قيم الجوزية وينتظم بن تحقيق قيم سلف رحمه الله تعالى ذكره في مباحث الحيل من اعلام الموقعين ص ف ح ة او الجزء الثالث ص ف ح ة ا ر ب ع وتسعين و م ئ ت ي ن الى ثمان وتسعين و م ئ ت ي ن فانظر وانما اتيت على النقول ا ل م ت ق د م ة مع كثرتها لعموم البلوى على اهل العلم من بعض الجهال اذا حصل له ر أ ي عن ق ن ا ع ة و د ر ا ي ة في م س أ ل ة ف ق ي ة ف ر ع ي ة يكادون يزهقونه ويجهزون عليه لتبقى ا ل ر ي ا د ة ا ل و ه م ي ة لهم والله المستعان على ما يفعلون أ م ا المبتدعه فلا والله ف إ ن ا نخافهم ونحذرهم ولواجب البيان نحذرهم من بدعهم فاحذر مخالطتهم والتلقي عنهم ف إ ن ذلك سم ناقع انتهى من كتاب التعالم من عشرة قد ترى الرجل العظيم يشار إ ل ي ه بالعلم والدين وقفز ا ل ق ن ط ر ة في أ ب و ا ب التوحيد على أ ص و ل ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة و ج ا د ة سلف ا ل أ م ة ثم يحصل منه ه ف و ة أ و هفوات أ و ز ل ة أ و زلات فلتعلم هنا أ ن ه ما كل عالم ولا د ا ع ي ة كذلك يؤخذ بهفوته ولا يتبع بزلته فلو عمل ذلك لما بقي معنا د ا ع ي ة قط وكل راد ومردود عليه و ا ل ع ص م ة ل أ ن ب ي ا ء الله ورسله نعم ينبه على خطئه ولا يجرم به فيحرم الناس من علمه ودعوته وما يحصل على يديه من الخير ومن جرم المخطئ في خطئه الصادر عن اجتهاد له فيه مسرح شرعا فهو صاحب هوى يحمل ا ل ت ب ع ة مرتين تبعة التجريم وقد ا حرمان الناس تبعات ل علمه بل عليه عدة تبعات معلومة لمن ت تأملها ب ع عدة عشر ة أحد من ترى الرجل ا ل ع ظ ينضاف م بالعلم يشار إليه ي ا ل و د وقد ي ن إ ل ى ذلك نزاله في ساحات الجهاد وشهود سنابك الجياد و ب ا ر ق ة السيوف ويكون له بجانب ذلك هنات وهنات في توحيد ا ل ع ب ا د ة أ و توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات ومع هذا فترى نظراءه من اهل العلم والايمان ممن سلم من هذه الهنات يشهدون بفضله ويقرون بعلمه ويدينون لفقه وعلو كعبه فيعتمدون كتبه واقواله ولا يصرفهم هذا عن هذا واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولا تمنعهم ا ل ا س ت ف ا د ة منه من البيان بلطف عما حصل له من عثرات بل يبينونها و ي س أ ل و ن الله أ ن يقيل عثرته و أ ن يغفرها بجانب فضله وفضيلته وخذ شاهدا في حال ا ل م ع ا ص ر ة إ ن شداه اعتقاد السلف كثر الله جمعهم يكدون ليلهم ونهارهم و ي ب د ل و ن وكدهم في تحضير الرسائل ا ل ج ا م ع ي ة لعدد من وجوه أ ه ل العلم في د ر ا س ة حياتهم و س ي ر ه م وجمع شمائلهم وتحقيق كتبهم ونشرها بين الناس ويرون هذا ق ر ب ة بعلم ينتفع به وتتسابق ك ل م ة علماء العصر بالمدح والثناء وبهذا تعلم أ ن تلك ا ل ب ا د ر ة ا ل م ل ع و ن ة من تكفير ا ل أ ئ م ة النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى أ و الحط من أ ق د ا ر ه م أ و أ ن ه م مبتدعه ض ل ا ل كل هذا من عمل الشيطان وباب ضلاله و إ ذ ل ا ل وفساد و إ ف س ا د و إ ذ ا جرح شهود الشرع جرح المشهود به لكن ا ل أ غ ر ا ر لا يفقهون ولا يتثبتون فهل من منفذ في الواقعين ن ص ي ح ة زياد فيما ساقه بن عبد البر رحمه الله تعالى بسنده ان زيادا خطب على منبر ا ل ك و ف ة فقال ايها الناس اني بت لولتي هذه مهتما بخلال ثلاث ر أ ي ت ان اتقدم اليكم فيهن ب ا ل ن ص ي ح ة ر أ ي ت اعظام ذوي الشرف واجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الاسنان والله لا اوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إ ل ا عاقبته إ ل ى أ ن قال إ ن م ا الناس ب أ ع ل ا م ه م وعلمائهم وذوي أ س ن ا ن ه م و إ ن س أ ل ت عن الموقف الشرعي من انشقاق هؤلاء ب ظ ا ه ر ة التجريح ف أ ق و ل أ ل ف احذر هذا الانشقاق لا تقع في مثله مع ا ل م ش ق ي ن الجراحين المبذرين للوقت والجهد والنشاط في قيل وقال و ك ث ر ة السؤال عن تصنيف العباد وذلك فيمن شقوا فيه فهو ذنب تلبسوا به وبلوى وقعوا فيها وادع لهم بالعافيه ة با إذا بنيت بالذين اذا يأتون في ل م ج س م المنكر بامثاذ امر الله في مثل من قال الله فيهم هذا واللهث وراءه الله الله الناس فبادر قال تصنيف بغير في حق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 انتهى بكر ابن عبدالله ب ا وبهذا زيد في الثامن من الشهر الثالث عام ثلاثة من عشر ر و ع م ا ئ ة والف و ب انتهى الشريط الثاني من كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين ل ف ض ي ل ة الشيخ بكر ا بن عبد الله ابو زيد بتاريخ السابع والعشرين من شهر ذي ا ل ق ع د ة عام عشرين و ا ر ب ع م ا ئ ة والف ل ل ه ج ر ة ق ر أ ه عليكم عبدالله ا بن خميس ا بن سنكر والسلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته